حامل المسك يوم إذ لا تنفع الشفعات إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله من صلاة التراويح والقيام ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع. من عام ألف وأربعمائة وستة وعشرين للهجرة بمسجد الراشد سورة طاها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا ومن عام ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين للهجرة بمسجد الشيخ سالم الصباح رحمه الله سورة الحج. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ومن عام 1428 وأربعمائة للهجرة في عجمان بمسجد الشيخ زايد رحمه الله سورة قاد. قال قنينه ربنا ما اطغيته ولاكن ولكن كان في ضلال ديد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بصوت الشيخ. مستقيم ومستو. مشاري بن راشد لفاسي. تصلوا اعتدلوا. والآن. الله أكبر. نترككم مع التلاوة.